عن غ ز و ة حمراء ا ل أ س د و ق ص ة ف ا ج ع ة بئر م ع و ن ة و ق ص ة إ ج ل ا ء بني النظير من ا ل م د ي ن ة فمع الماده ة تراجع تجمع الكفار المسلمين تجمع من م بقي ن م وسلم أمه قمئة وسلم حول وضرب وضرب الوجه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي غرب النبي صلى الله عليه ثلاث على الكتف على الرأس على、اليد. أعلن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرات أنه غرب ضرب إذر تجمع الكفار صعد أ ب و سفيان صعد على ص خ ر ة في الجبل الحجر و بدا ينادي افيكم محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه تركوه قال ف ي ك م أ ب و بكر قال لا تجيبوه ساكتين قال فيكم عمر قال لا تجيبوه فقال إ ن كان هؤلاء قد قتلوا فقد كفينا القوم انتهى امرهم ليس لهم ش أ ن فعمر ما س ط ع يصبر فوقف قال بل الذين ذكرت أحياء أخزاك الله يا عدو عمر والله لانت أ ص د ق عندي من ابن, أمي. من ابن ابي ق م ي ا ء أ ن ت أ ص د ق من هذا صاحبي ي ص د ق أ ك ث ر من صاحبك ثم إ ن ه صرخ ص ر خ ة الانتصار هكذا يعتز بانتصار الكفار في هذه ا ل م ع ر ك ة اعله بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا تجيبوه فقال عمر يا رسول الله ما نقول قال قل له الله أ ع ل ى و أ ج ل فصرخ عمر الله أ ع ل ى و أ ج ل فصرخ أ ب و سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فقال عمر رضي الله عنه الله مولانا ولا مولى لكم فقال أ ب و سفيان يوم كيوم بدر والحرب سجال فقال عمر لا سواء قتلانا في ا ل ج ن ة وقتلاكم في النار كيف تتساوى, ما تتساوى؟ ثم ان الكفار انصرفوا. انصرفوا قبل ان ينصرفوا نزلوا في ارض ا ل م ع ر ك ة ب د أ و ا يشوهوا القتلى ي ش اجساد القتلى وجاءت هند بنت ع ت ب ة ابن ربيعة. هند ابوها ن هند ربيعة ب أ ع ت ب ة قتل يوم بدر وعنها ش ي ب ة قتل يوم بدر و أ خ و ه ا الوليد قتل يوم بدر ومن الذين قتلهم ح م ز ة ف ر أ ت ح م ز ة في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة فجاءت وشقت بطنه وكانت قد أ ق س م ت أ ن ه ا ت أ ك ل كبده ف أ خ ذ ت كبد ح م ز ة و أ خ ذ ت ت ن ض غ ه ا تريد تاكلها فما استطاعت من ن ر ا ر ت ه ا ف أ ل ق ت ه ا ثم إ ن ه ا قطعت أ ذ ن ي ه وقطعت أ ن ف ه وشوهت وجهه رضي الله عنه و ب د أ التمثيل في ج ث ة المسلمين يقطعون آ ذ ا ن ه م ي ق ط ع و ن وجوههم و ب د أ التمثيل في قتلى المسلمين وانسحب الكفار قتل المسلمين كان سبعين رجلا في هذه ا ل م ع ر ك ة قتل الكفار اثنين وعشرين رجلا ل أ ن ه م معظم القتله في, في اللحظات ا ل أ و ل ى ثم فروا ومعظمهم ح و ل ا ل ل و ا ء فعددهم كان ق ل ي ل وصار الانسحاب ل أ ن اللواء كان هو السبب في ا ل ه ز ي م ة الساحقه ة النبي صلى الله عليه بعض وسلم أرسل فوراً إلى المدينة كان بعض الناس فورا كان ب د أ يحمل ا ل ق ت ل ى من المسلمين حتى يدفنهم في المدينه ة كل واحد يحمل واحد أ ل ه ف أ ر س ل من ينادي من أ خ ذ أ ح د من شهداء المسلمين في أ ح د فليعده يرجعونه فكانت جابر جابر بن عمته ب د الله كانت ع اخوها أ وزوجها قتلا فكانت حملتهم على بعير وصلها الخبر وهي في الطريق فرجعت بهم فدفنوا مع شهداء المسلمين في أ ح د حمه بنت جحش ر ب ي الله عنها كانت في ا ل م د ي ن ة فجاءت ا ل أ خ ب ا ر ب ه ز ي م ة المسلمين ف ق ا ل ت ت س أ ل فجاءها الخبر بمقتل أ ب ي ه ا فصبرت ثم جاءها الخبر كانت ت س أ ل ماذا فعل رسول الله وما في أخبار عن الرسول الله ما عن زالت تنتظر فجاءها الخبر بمقتل أ خ ي ه ا فصبرت وقالت ما فعل رسول الله ف ق ا ل هو بخير فحمدت الله واطمانت ثم جاءها الخبر بمقتل زوجها فما استطاعت تصبر الزوج قرب أ ق ر ب من ا ل أ خ و ا ل أ ب فما استطاعت تصبر واخذت تولول رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحب الكفار ا م أ نزل ت أرض المعركة ن ا ل آ ن هو و أ ص ح ا ب ه و ب د أ يتجول في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة ويبكي وما كان يعلم عن مقتل ح م ز ة ما يدري أ ن ح م ز ة قتل ثم وصل الى ح م ز ة ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعمى ح م ز ة مقتول مشوه مشقوق البطن كبده على صدره أنف مقطوع ذ ن ي ه مقطوعات منظر من أ س و أ ما يمكن فبكى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر بكى بكاء أ ب ك ا ن ا حتى سمعت له النشيج ثم الواحد هكذا كان يبكي صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع ح م ز ة بكاء شديد ويقول والله ما وقفت في حياتي موقفا أ ش د علي من هذا أ ش د موقف في حياتي هذا ثم إ ن ه أ م ر بدفن شهداء أ ح د في موطن أ ح د ولم يغسلوهم دفنوهم في ثيابهم ودفن الشهداء في م ق ب ر ة أ ح د ورجع النبي صلى الله عليه وسلم و ب د أ يسمع البكاء في كل ك م الا ن يسمع ا ب ك ء إلا ح م ز ة ما كان عنده احد يبكي عليه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولكن ح م ز ة لا بواكي له كل الناس عليه أهل حواليه له فبلغ ما نساء الخبر نساء بسكين عنده مقربين يبكون قعد تذكي حمزة الأنصار إلى فتركنا أ ه ا ل ي ه م وجاءوا إ ل ى بيت ح م ز ة ي ل ك و ن على حمزه ة اكراما للنبي صلى ل ل ع لما ي ه و س ل ل ك ف انسحبوا ر لما ومشوا م س ا ف ة حتى وصلوا إ ل ى م ن ط ق ة الابواء أ ب و ء وتجمعوا عند ا ل أ ب د أ ويتفكرون ا ي ن ا ق ش و ن قالوا والله ما صنعنا شيئا لا ا ح ن ق ت ن ا محمد ولا اخذنا غنائم ولا فتحنا ا ل م د ي ن ة ماذا فعلنا؟ فعزموا ل ن ا ف ع على الرجوع لفتح ا ل م د ي ن ة م النبي سوينا شيء ا صلى الله عليه وسلم ه ن امر أ بالخروج ل م ت ا ب ع ة الكفار للهجوم على الكفار فورا ً ل ا ن نازلين ا ل م ع ر ك ة ففورا ً النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بالهجوم على الكفار و أ م ر أ ن ه ما يخرج معه إ ل ا من شارك في أ ح د المنافقين ما、يريدهم. جاء عبدالله عبيل ل يريدهم م بن س وفعلا ل قال أنا أخرج معك يا رسول الله قال ما أريدك. ما يخرج معي إلا أنا يا ما ما شارك أخرج من يخرج أريدك معك معي ي ه وحد ف ب د أ المسلمون يتجمعون جهز الجيش وبدا أ ل ج ينطلق ش ي نحو الكفار تخيل هذا فورا بعد ا ل ه ز ي م ة ب ث ل ا ث ة أ ي ايام م فقط ثلاثة أ فقط وتحرك جيش المسلمين, المسلمين يتبع الكفار حتى ي ق ومعظمهم ن جرحى. و جرحين ا معظمهم ج ر ح وبعضهم حمل على الجمل حملا يعني ما ه وبدات ع م ت ا ب ع ة الكفار في الطريق وصلت الاخبار للكفار ان محمد جايهم فخاف الكفار ايش هذا جيش مهزوم يرتب نفسه و يستعد و يهجم في خلال ثلاثه ايام من يفعل هذا في الدنيا فخاف الكفار ف أ ر س ل و ا واحد اسمه م ع ب د الخزاعي ق ا ل روح خوف محمد خليه يتراجع هم خائفين لو ج ا ء خ ا ي ف ن من ا ل م ع ر ك ة الان آ ن م ي ي ر د و معركة وخائفين ان الناس تسمع انه هجم عليهم وهما ل ذ ي ن ف ر و ا فتنقلب النصر الى ه ز ي م ة فيريدون ان ينسحب ف أ ر س ل معبد الخزائي وصل معبد الى خ ز ا ي إ ل النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه ف س أ ل ه ما أ خ ب ا ر قريش قال قد استعدوا لك وجمعوا لك وجاء من تخلف منهم وتجمعوا إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هذا ا ل آ ي ة فزادهم إ ي م ا ن ا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل و أ م ر بالاستمرار بالهجوم ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى م ن ط ق ة حمراء ا ل أ س د وخيم هناك ينتظر جيش الكفار ا ل ل ي أ خ ب ر معبد الخزائن أ ن ه جاء الكفار لما بلغهم استمر ل صلى الله عليه ن ب ي و ل م ا س في الهجوم ووصل إ ل ى حمراء ا ل أ س د خافوا فاستمروا في الانسحاب ورجعوا إ ل ى م ك ة ما, ما جاءوا فانقلبت ا ل ه ز ي م ة إ ل ى نصر أ ق ا م النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه أ ي ا م ث ل ا ث ة أ ي ا م ف ي ح م ر ا ء ا ل أ س د حتى س م ع الناس ب أ خ ب ا ر ه أنه ج ا ء وهجم ع ل ى ا ل ك ف ا ر ا ل ل ي ه ز م الناس ا ل ذ ي ن ف ر و ا أ م ا م ه ف ل م ا ا ن ت ش ر ا ل خ ب ر وعرف الناس به أمر ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ع ن د س يجعل الناس يجعل الناس ي الناس ي ع ل ا ل ن س ي ن ا ي ع ل ا ل ن ل ا ن ا س ل الناس يجعل الناس يجعل ا ل ي ع ل ا ل ن ي ع ل ا ل ن ا ع ل الناس ي ج ع ي ن ي ع ت ب ر ه ا غزوة م س ت ق ل ة غزوة ج د ي د ة ت س م ى غزوة حمراء الأسد في م ع ر ك ة أ ح د جاءت التعليقات ا ل ر ب ا ن ي ة يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن ان كنتم مؤمنين إ ن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله كما أ ن ت م أ ص ب ت م في احد فقد أ ص ي ب و ا في بدر وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آ م ن و ا ويتخذ منكم شهداء لماذا كانت هذه ا ل ه ز ي م ة لهذا السبب لو كلها انتصارات ما يتبين المؤمن من الكافر المؤمن من المنافق ما يتبين ولا بد من مثل هذا حتى ي ت ق د الله ويكرم بعض الناس ب ا ل ش ه ا د ة في سبيله والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آ م ن و ا تختبار يختبر بد لا ا ل أن م ؤ م ن و ن ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت قبل المعركه كل واحد يتمنى الشهاده لان ما لكم ترددتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد ر أ ي ت م وما ه و أ ن ت تنظرون و م محمد إ ل ا رسول قد خلت قد م ن ق ب لنفس ه الرسل أ ف إ مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن قتل أو ينقلب على عقبيه على على ل الله يضر شيئا و ي ز ان ل ل ل ه ا ا ش ك ر ي وما كان لنفس أن تموت إ ل ا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ت و ا ب الدنيا نؤته ي منها ومن يرد ت و ا ب ا ل آ خ ر ة نؤته ي منها وسنجزي الشاكرين وتستمر ا ل آ ي ا ت حتى تصل إ ل ى قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم تقتلونهم تقطعون رؤوسهم الحس ت ح ص و ن ه م ب إ ذ ن ه في ب د ا ي ة ا ل م ع ر ك ة لما كنتم مطيعين صاندين ما عصيتم ت ص ر ت م كما وعدكم الله عز وجل وَلَقَدْ ق د حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما رايتم ك م ما、تحبهم. من ما تحبون بعد ر أ النصر عصيتم ما اطعتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ا ل آ خ ر ة يقول أ ح د ا ل ص ح ا ب ة ما كنت اظن أ ن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه ا ل آ ي ة كنت أ ظ ن كلنا ن ط ل ب ا ل آ خ ر ة إ ل ى أ ن جاءت ا ل آ ي ة وكشفت عن ا ل ح ق ي ق ة في النفوس ثم صرفكم عنهم ليبتليكم هؤلاء الذين فروا من المعركه وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمهم يقول الله عز وجل ولقد عفى عنكم و ل ا ل ك عثمان رضي الله عنه كان من الذين فروا يوم احد لما عيره اهل الفتنه ق ا ل و فررت يوم احد فقال ان الله انزل فينا معشر الذين فروا يوم احد قوله تعالى ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين فهؤلاء كلهم الله سبحانه و ت عفى ا عنهم اتسعدون لما تهربون ولا تلوون ما تلتفتون اتسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم لما كان ينادي أ ن ا رسول الله الي عباد الله تركتوه فاثابكم غ م بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أ ص ا ب ك م والله خبير بما تعملون ثم أ ن ز ل عليكم من بعد الغم بعد ا ل م ع ر ك ة لما ه د أ ت نزل عليهم النعاس كل المسلمين فناموا ف ه د أ ت نفوسهم كانت النفوس م ش ت ع ل ة كيف من هزم فالنعاس ه د أ ه ا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 يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناه ا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إ ل ى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور واستمرت الايات حتى يقول الله عز وجل ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون ثم يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كان ن ت ف ض غليب القلب لو ا ك النبي صلى الله عليه وسلم فضل غ ل ي ب القلب ل ع ا ق ب هؤلاء الذين فروا و ل ع ا ق ب الذين عصوه ا من الرماه و ل ع ا ق ب الذين ب ا ط ع و ا ر أ ي ه فخرجوا من ا ل م د ي ن ة فالله سبحانه وتعالى قال له فاعف عنهم واستغفر لهم ثم أ م ر ه ب أ م ر عجيب وشاورهم في ا ل أ م ر شاورهم أ و ل م ر ة وقالوا لا أ خ ر ج وكان ر أ ي ي خ ط أ فهل بسبب هذا ا ل ر أ ي ا ل خ ط أ تتوقف الشوره قاله لا استمر في الشوره حتى لو كان ا ل ر أ ي خطا أ لكنه بركة لكنه ب ر ة في في الشورى وشاورهم في الأمر فإذا ا ل ل ي ح بركه المتوكلين ي إن ص م ا ل ل فلا غالب لكم وتستمر الآيات يعلق وتستمر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 قل هو من عند انفسكم إ ن الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان في احد ما اصابكم يوم التقى الجمعان ف ب إ ذ ن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أ و ا د ف ع و ا قالوا لو نعلم قتالا عبد الله بن وابي بن س ل و ل و أ ص ح ا ب ه لو نعلم قتالا نقول ما نظن أ ن هنا قتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن يقولون ب أ ف و ا ه ه م ا ليس في قلوبهم والله أ ع ل م ما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أ ط ا ع و ن ا ما قتلوا هذا تعليق المنافقين لو أ ط ا ع و ن ا وقال جلسوا بالمدينه ما قتلوا قل فادروا ع ل أ انفسكم الموت ان كنتم صادقين ثم جاء التعليق على هؤلاء القتلى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أ ل ا خوف عليهم ولا هم يحزنون إ ل ى أ ن قال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أ ص ا ب ه م القرح من هؤلاء الذين خرجوا لحمراء الاسد استجاول بعدما اصابتهم ا ل م ص ي ب ة و أ ص ا ب ت ه م الجروح مع ذلك استجابوا واطاعوا للذين أ ح س ن و ا منهم واتقوا أ ج ر عظيم الذين هؤلاء هؤلاء الذين خرجوا لحمراء ا ل أ س د الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما أصابهم شيء الذين خرجوا واتبعوا الأسد رضوان الله والله ذو فضل عظيم ثم جاء التعليق النهائي انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يعني يخوفكم بانصاره يخافوا ق و ل لكم من الكفار يخوف أ و ل ي ا ء يعني يخوفكم بمن والى الشيطان فلا تخافوهم و خ ا ف و ن إ ن كنتم مؤمنين م ل ا ح ظ إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي من صناعنا لهذه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة أ ن ه لولا د ر ا س ة ا ل س ي ر ة ما كان يمكن أ ن نفهم هذه ا ل آ ي ا ت وهذا فضل د ر ا س ة ا ل س ي ر ة أ ن ه ا تفتح لنا القرآن الكريم. ايات ل ل ق ر ر آ ن ا ك م ي ك ث ي ر ة من ا ل ق ر آ ن الكريم لا يمكن أ ن نفهمها إ ل ا إ ذ ا فهمنا ا ل س ي ر ة ف د ر ا س ة ا ل س ي ر ة ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى أ ن ه ا فيها ارتباط بحياه النبي صلى الله عليه وسلم أ ش ر ف الخلق ففيها أ ي ض ا ارتباط بكلام الله عز وجل خير الكلام كلام الله عز وجل فهذه ق ص ة غ ز و ة أ ح د من أ ع ظ م الغزوات التي مرت على المسلمين ومن أكثر الغزوات دروسا والخندق ما بين أكثر أحد والخندق حدثت الأحداث مجموعة من ج ع ا ل ي بعد ة من أ ج ب ا ل أ ح ا التي في زمان النبي ث حدثت صلى الله عليه وسلم في بعد شهر واحد من هزيمه احد تحركت قبائل بني أ س د ليغزو ا ل م د ي ن ة طمعا في أ ن المسلمين ما زالوا م ت أ ث ر ي ن بهزيمتهم في احد فظنوا أ ن ا ل م س أ ل ة س ه ل ة ا ل آ ن وهؤلاء قوم مهزومون ف ا ل ف ر ص ة م و ا ت ي ة أ ن نهجم على ا ل م د ي ن ة وناخذ خيرات ا ل م د ي ن ة فتحرك م ن و اسد يستعدون ب ق ي ا د ة ط ل ي ح ة ا بن خويلد ا ل أ س د ي الذي ادعى ا ل ن ب و ة فيما بعد وهزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب المرتدين ثم إ ن الرجل فيما بعد أ س ل م لكن في ذلك الوقت كان على الكفر فكان يحاول الاستعداد للهجوم على ا ل م د ي ن ة بلغت ا ل أ خ ب ا ر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا ا ل أ م ر فقبل أ ن يهجم ب ن ي أ س د استعد النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا ب ق ي ا د ة سلمة بقيادة أبي ب ق ي ابي د ة أ س ل م ة رضي الله عنه من 150 رجل فتحركت س ر ي ة بني س ل م ة إ ل ى ديار بني أ س د فوجدهم يستعدون, وجدهم يستعدون للغزو فعندئذ فاجاهم وهجم عليهم ففروا من كل مكان ن واستطاع أبو سلمة أ يسلب أ غ ن ا م ه م و يرجع بها الى النبي صلى الله عليه و سلم فخافت بنو س ل م ة قالوا هذا الذي يهجم علينا بعد شهر واحد من هزيمته لا نستطيع عليه ف أ ل غ و ا ف ك ر ة الغزو هذه كذلك استعدت قبائل هذيل لان تغزو ا ل م د ي ن ة فهذه القبائل ا ل ق ر ي ب ة من م ك ة أ ر ا د و ا أ ن يستعدوا أ ي ض ا لغزو ا ل م د ي ن ة و كان يحركهم خالد سفيان الهذلي بن خالد بن سفيان الهذلي, خالد بن سفيان الهذلي فخالد بن سفيان ب د أ يجمع الجموع و ب د أ ت ن ح ش د له حشود ك ب ي ر ة جدا ووصلت الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم فعندها النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتخلص من هذا الخطر قبل ان يهجم على ا ل م د ي ن ة فجاء برجل حصيف ذكي ومقاتل شجاع جدا من المسلمين اسمه عبد الله بن انيس قال اذهب وان استطعت ان تقتل لي خالد بن هذيل خالد بن سفيان الهذلي فافعل قال له, النبي قال له يا رسول الله أ ن ا لا أ ع ر ف خالد بن سفيان كيف اعرفه قال إ ذ ا ر أ ي ت ه يمتلئ قلبك خوفا تخاف منه فتعجبت يقول عبد الله بن و ن ي س فتعجبت ف إ ن ي لم أ ك ن أ خ ا ف الرجال ما عمري خ ف من أ ح د كيف هذا يخوفني قل فاستعدت وقطع الطريق هذا كله من ا ل م د ي ن ة إ ل ى قريب من م ك ة في س ر ي ة س ر ي ة يسمونها س ر ي ة عبد الله بن أ و ن ي س ل أ ن ه كان واشي و ح د ه فذهب وحده قطع الطريق ماشيا من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة فوصل كان يسير و ح د ه فما أ حد خاف منه يعني واحد ماشي بالبر ا ل و ح د ة ما أ حد يخاف منه و وما كان معه سلاح إ ل ا خنجر حتى ما أ حد يخاف منه فدخل ديار بني هديل وصل مع ص ل ا ة العصر وصل مع ص ل ا ة العصر على تل أ و ل ما صعد من التل وسبحان الله يرى رجل ومعه ن س و ة ف ا م ت ل أ ق ل ب خوفا من هذا الرجل يقول فعرفت أ ن ه خالد بن سفيان يقول ما كنت خ ا ف أ ح د لكن لما ا م ت ل أ ق ل ب ي خوفا منه عرفت أ ن هذه العلامه ة ا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعرفت ه ا ل آ ن أ ر ي د قتله اقتله ة العصر داخلك لو صليت、يفوتني. ولو رحت فخشيت يفوتني أنشغل وأنا تفوتني ماشي صلاة العصر فيه فصليت يقول صليت العصر و أ ن ا ماشي أمئ إيماء ما ي حتى فوصلت ت ن ي ف و إ ل ي ه فقال من الرجل هو بدأني من الرجل فقلت من غزاعه وكان هذا من ذكائه رضي الله عنه قبيله خزاعه كل العرب تسميها خزاعه لكن هم ما كانوا يسمون انفسهم خزاعه كانوا يسمون انفسهم غزاعه بالغين لو قلت لك خ ز ا ع ا لاعرف اني لست من خ ز ا ع ا فقال غزاعة رجل من غ ز ا ع ه سمعت انك تجمع لمحمد فاحببت ان اشاركك فقال نعم ف ي ق و ل ب د أ ت احدث هو ه مطمئن لي ليس معي سلاح ف ب د أ ت اساله النسوه ك ذ ا ا ل ابتعدوا عني يقول اول ما ابتعدوا اخذت الخنجر و ب د أ ت اطعن فيه يقول فطعنت ع د ا ل طعنات حتى ت أ ك د ت انه مات وفررت جاءوا يبحثون ا ما احد فيه ل س و والوهم ة عن الناس م ع ا والرجل ا ما فيه, أحد اجتمع الناس ما فيه الرجل كان اختفى فعندئذ قتل خالد بن سفيان وتفرقت هذيل ت م ز قالوا ت هذيل ه ب هذا الذي يقتل سيدنا وهو عندنا كيف نستطيع ان نقاتله ففشلوا بهذا الامر وانفض جمعهم رجع عبد الله بن انيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاول ما وصل الى ا ل م د ي ن ة راه النبي صلى الله عليه وسلم فراه يبتسم فقال أفلح وجهك ي افلح عبد بن الله قال أونيس أ وجهك يا رسول الله قتلته فكان هذا تخلص من ر أ س من رؤوس الكفر بهذه ا ل ط ر ي ق ة هذا رجل واحد أ ن ق ذ المسلمين من هجوم كامل ممكن كان تقوم به قبائل ه د ي ل في هذه ا ل ف ت ر ة أ ي ض ا كان عمرو بن العاص وكان مازال على الكفر رضي الله عنه كان ذاهب إ ل ى الحبشه وماخذ هدايا من الجلد وكذا أ ي ض ا للنجاشي وكان يريد التجاره ة في ذ ه ا ل في ت ر ة ف هذه ا ل ف ت ر ة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أ ر س ل عمرو بن أ م ي ة ا ل ضمري أ ح د ا ل ص ح ا ب ة له ع د ة قصص هذه واحده من قصصها وسناتك القصص ا ل أ خ ر ى له فعمرو بن أ م ي ة ا ل ضمري أ ر س ل ه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل ح ب ش ة ليخطب له أ م ح ب ي ب ة بنت أ ب ي سفيان بنت سيد م ك ة كانت على ا ل إ س ل ا م وهاجرت مع المسلمين إ ل ى ا ل ح د ش ة فكانت هناك وحدها بدون زوج فالنبي صلى الله عليه وسلم إ ك ر ا م ا لها ولمكانتها أ ر ا د أ ن يخطبها ف أ ر س ل لها عمرو بن ا م ي ة يخطبها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لما ر أ ى عمرو بن ا م ي ة الضمري وهو من المسلمين طبعا ف أ ر ا د أ ن ه ي أ خ ذ ا ل آ ن ف ر ص ة ي أ خ ذ واحد من المسلمين أ س ي ر إ ل ى م ك ة فدخل على النجاشي بعدما اعطاه الابل والادم والجلد وقال له أ ع ط ن ي عمرو بن أ م ي ة أ ع و د به إ ل ى مكه اعطني اعطاني هذا الرجل فهنا غضب النجاشي غضب شديد وقال أ ت س أ ل ن ي أ ن أ ع ط ي ك رسول رجل ي أ ت ي ه الناموس ا ل أ ك ب ر الذي كان ي أ ت ي موسى من قبل فهنا تعجب كيف ذات؟ فقام ذات ف النجاشي يشرح ل ع م ر ا بن العاص الوحي ما هو الوحي وكيف كان ي أ ت ي للرسل من قبل وكيف أ ن الذي ي أ ت ي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي فما زال النجاشي يشرح ويشرح ل ع م ر حتى دخل ا ل إ ي م ا ن في قلب ع م ر ف أ س ل م عمرو بن العاص على يد النجاشي فشوف سبحان الله واحد من العرب يسلم على يد واحد من ا ل أ ح ب ا ش فهكذا دخل عمرو بن العاص ا ل إ س ل ا م وجاء بعد ذلك مهاجرا قبل فتح م ك ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح م ك ة أ م ح ب ي ب ة بنت ابي سفيان لما خطبت للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت واحد من قومها هو خالد بن سعيد بن العاص ليكون وكيلها في هذا الزواج فكان وكيلها في وكيلها وكان وكيل الزواج خالد العاص النبي صلى الله الضمري بن بن بن وسلم سعيد عليه أمية صلى عمر وكان القاضي الذي قضى لهم في هذا الزواج النجاشي نفسه هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ب أ م ح ب ي ب ة فخطب النجاشي خ ط ب ة الزواج ثم زوجها على مهر ق د ر ه أ ر ب ع ة آ ل ا ف درهم ثم أ و ل م لهم جعل لهم وليم النجاشي ب هذا ا ل أ م ر أ م ح ب ي ب ة كانت م ت ز و ج ة من عبيد الله بن جحش وكان معها في ا ل ح ب ش ة لكنه مات ف ب ق ي ت بدون زوج هناك وقيل أ ن عبيد الله بن جحش تنصر فتركته هذا ر وهكذا ا أيضا ي ة ف كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم ب أ م ح ب ي ب ة كذلك في هذه ا ل ف ت ر ة ما بين أ ح د والخندق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وكانت ز و ج ة لزيد بن الحارثه الذي كان يسمى ابن محمد بالتبني فزيد كان يريد زينب لكن زينب كانت لا تريده كرهته فالمهم وهي ق ص ة ط و ي ل ة النبي صلى الله عليه وسلم ك أ ن ه شعر أ ن الله سيزوجه من زينب فما أ ر ا د أ ن زيد ط ل ق ه ا حتى لا تتكلم العرب انه تزوج زوجه ابنه ن ل ي صلى الله سبحانه وسلم أن أنه وتعالى لما طلقها زيد جاء الأمر زيد يتزوجه النبي جاء هدف رئيسي وهو إ ث ب ا ت أ ن هذا التبني ليس له قيمه ة التبني باطل ليس ل ق يقول م ة ي هذا ابني ادعوهم لابائي ليس ابنك وزوجته حلال لك هذا التبني ليس له أ ي ق ي م ة في ا ل إ س ل ا م و ت أ ك ي د ا لمثل هذا المعنى أ ر ا د الله سبحانه وتعالى أ ن يثبت هذا المعنى وينزع أ ي حرج من النفوس في هذه ا ل م س أ ل ة فكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زينب بنت جحش ط ب عاشت ع ا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات وتوفي ت س ن ة عشرين ه ج ر ي ة في خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى عليها عمر بنفسه فكان هذا ق ص ة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش شوال انتهى كانت ا ل أ ح د ا ث هذه بعد أ ح د وفي ف ت ر ة ما بين هذا في ا ل س ن ة الثالثه ة ل ل ج ر ة غزوة حدثت أحد هذه ا ل أ ح د ا ا ث في ل س ن ة الثالثة ل ل ه ج ر ة في صفر من ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة ل ل ه ج ر ة حدثت حادثت أو ف ا ج ع ت بئر م ع و ن ة ذلك أ ن عامر بن مالك كان سيد بني عامر وبني عامر قضائل ض خ م ة جدا فعامر بن مالك ملقب بملاعب الأسنة جاء وافدا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أ ن يسمع عن ا ل إ س ل ا م فالتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إ ل ي ه فسمع منه فاعجب ب ا ل إ س ل ا م لكنه لم يسلم ولكنه لم يبتعد عن الاسلام إ س ل م ما ا رفض ل إ فكان قريب من الإسلام لكنه الإسلام من قريب يسلم لم ثم قال يا محمد ان شئت ترسل و ف د من المسلمين يعلمون بني عامر ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا دخل فيهم ا ل إ س ل ا م فانا معهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان بني عامر يعني بيننا وبينهم قبائل م ع ا د ي ة و أ خ ش ى أ ن يقتلوا اصحابي فقال أ ن ا أ ج ي ر ه م أ ي واحد يلمس أ ص ح ا ب ك يعتدي على بني عامر ف ن ع ل ن الحرب عليه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ا ط م أ ن ف أ ر س ل بني عامر قبائل ض خ م ة جدا ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ي ن رجلا أ ر ب على ي ن ر ج ع ل ر أ س ه م المنذر بن عمرو وكان كلهم من الحفاظ من, من حفاظ ا ل ق ر آ ن الكريم ومن العلماء من المسلمين ف أ ر س ل ه م بعدما راح عامر بن مالك أرسلهم الى ن ب ي ص ل الله عليه وسلم إلى ديار بني عامر وكان في الطريق يدعون يدعون اقتربوا من قبائل غ ع ل وذكوان وعصيه ة مناطق ن ت س ك ا القبائل هذه وكان قريبا منهم عامر بن الطفيل عامر بن الطفيل يكون ابن أ خ ت أ و ابن أ خ عامر بن مالك يعني عامر بن مالك تكون عمه ف أ ر س ل و ا الى عامر بن ا ل طفيل سيد من سادات بني عامر ف أ ر س ل وارسل له له رساله ة مع حرام ابن ملكان واحد من ع واحد القرائل ابن اللي كان الجيش أو في الوفد أو و في في ي فيها الى ا ل ل س مع ا الطفيل هذا خبيث وعدو للإسلام فأول ما م ر بن خبيث فأول دخل عليه وعدو حرام ا بن ملكان لما دخل حرام ابن ملكان ومعه رسالة المندر بن عمر يدعوه يدعوه فيها الى الاسلام حرام ومعه عمر ابن فيها يدعوه بن أ خ ذ ا ل ر س ا ل ة قبل أ ن ي ق ر أ ه ا مزقها و أ ش ا ر إ ل ى أ ح د أ ص ح ا ب ه من الجلوس فرفع الرمح فضرب حرام بن ملكان فدخل الرمح في ظهره ودخل وخرج من بطنه فصرخ حرام بن ملكان رسول ج ا ي الرسول لا تقتل لكنه طعن هكذا غدرا فصرخ لما طعن قال فزت ورب ا ل ك ع ب ة وسقط ميتا رضي الله عنه يقول الذي قتل تعجبت منه أ ق ت ل ه ويقول فزت ما, يعني ما يؤمنون ب آ خ ر ة لكن هذا ينظر إ ل ى المعنى ا ل أ خ ر و ي هذه ش ه ا د ة في سبيل الله فهنا عامر بن ا ل ط ف ي ل لما غدر هذا الغدر أ ر ا د أ ن يقضي على باقي القراء ف أ ر س ل إ ل ى قبائل اللي حواليه رعل وذكوان وعصيه يدعوها, يدعوها فيه أ ن تساعده على هذا الوقت ف أ ج ا ب و ا وجمعوا لهم جيش ثم ف ج أ ة بينما المسلمين هم في جوار بني عامر في جوار عمرو بن مالك ملاعب ا ل أ س ن ة سيد هذه القبائل جميعا ف ج أ ة يغدر بهم هذا الغدر فما كانوا متوقعين على ا ل إ ط ل ا ق فكانوا جالسين ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن ويذكرون الله عز وجل واذ تفاجئهم الجيوش من كل مكان يهجمون عليهم و ب د أ القتل في المسلمين فقتلوهم جميعا إ ل ا رجلين هؤلاء الرجلين واحد منهم عمرو بن أ م ي ه الضمري ا ل ل ي كان زوج أ م حبيبه ة بالنبي ا صلى ل ل عليه وسلم ف ع م ر بن اميه وكان معه واحد من ا ل أ ن ص ا ر كانوا خارجين ماخذين ا ل إ ب ل اللي كانوا ء يستعملونها ماخذين يرعونها فحبت ا ا ل م ق ت ل ة و ا ل ج م ا ع ة يرعون فهم يرعون ف ج أ ة شافوا ط ي و ر تحوم على ا ل م ن ط ق ة اللي فيها أ ص ح ا ب ه م فقالوا إ ن لهذه الطيور, لشأنه هذه الطيور لها ش أ ن ذ ه ل لها ط ي و ر ش أ ن فاقتربوا حذرين نظروا من فوق التل ف إ ذ ا أ ص ح اصحابهم ب ه كلهم قتلى كلهم م قتلى أ قتلى والقوم واقفين على رؤوسهم فهنا تشاور ع م ر بن ا م ي ة مع صاحبه قال ما ر أ ي ف ع م ر بن ا م ي ة قال أ ن ا ر أ ي ي نرجع ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ه ا ل ذ ي حدث ف ا ل أ ن ص ا ر ي قال والله والله ما كنت ل أ ر ب ع عن نفسي بمكان قتل فيه المنذر بن عمرو ا ل ل ه ما كانت لتخبرني به الرجال من ش د ة ح ب ة للمنذر بن ع م ر قال أموت معاه فهجم هذا ا ل أ ن ص ا ر ي على الكفار يريد أ ن يقاتلهم وحده فقتلوه ف ع م ر بن أ م ي ة لما شاف ه ذ اخذته يفعل هذا أ أ ي ض ا ا ل ع ز ة فهجم عليهم لكنهم ما قتلوه أ س ر و ه أ س ر ع م ر بن أ م ي ة ف أ خ ذ ه عامر بن الطفيل فقال له من أ ي ن الرجل فعرف أ نفسه أ ن ه من بني ض م ر ة فقال عامر بن الطفيل سبحان الله إ ن أ م ي قد نذرت إ ن أ م ي قد نذرت أ ن تطلق عبدا من ض م ر ة ض م ر ة كلهم أ ح ر ا ر ما فيهم عبيد شوف هذا النذر ف ا ل آ ن يتحقق لها هذا النذر ف أ ن ا س أ ط ل ق ك وفاء ا بنذر أ م ي فحلق ر أ س ه على ا ل ع ب و د ي ة ثم أ ط ل ق ه ورجع عمرو بن أ م ي ة نحو、المدينة. ايضا ل م د ن ة أ ي له ق ص ة في طريقه إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ د ت إ ل ى ق ض ي ة كبرى فهكذا قتل ه ك ذ اصحاب قتل أ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ط ر ي ق ة غدرا هكذا بدون قتال بدون استعداد وكانوا في الجوار فقتلوا بهذه ا ل ط ر ي ق ة هذا في ديابا يا عامر في غطفان كما هو واضح في الخليقات م ل ا ع ب ا ل أ س ن ة عامر بن مالك لما وصلته الاخبار أ خ ب ر لما وصلته ل ا أ غضب غضبا شديدا كيف يخفر جوار سيد بني عامر هو يعطي ا ل أ م ا ن وهم يخفرون جواره فغضب غ ض ب ش د ي د جدا فحمل الرمح وذهب إ ل ى عامر بن ا ل طفيل فقذفه بالرمح ف أ ص ا ب ه في كتفه لكنه ما قتله ثم أ م س ك ه القوم حتى ما يقتل ابن أ خ ي ه وظل في الغم ومات بعد أ س ب و ع من هذا الهم عندهم كانت لكن هذا أصابه كيف يخفر جواره هكذا كانت العزة عندهم لكن هكذا الذي العزة قتل كيف يخفر أصحاب ا لما ن ب ي عليه صلى الله ل و س ل م وصلت ا ل أ خ ب ا ر ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي على هؤلاء القراء هذا الكلام خم... أ ر ب ع ي ن واحد من أ ص ح ا ب ه يذهبون هكذا بعد, بعد أ ش ه ر ق ل ي ل ة فقط من أ ح د سبعين راحوا في أ ح د ا ل آ ن هؤلاء أ ر ب ع ي ن واحد يذهبون هكذا بدون قتال بدون شيء وكلهم من القراء فكانت ف ا ج ع ة ع ظ ي م ة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط يدعو في كل ص ل ا ة يقنط شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصيه ة ذ ه بأصحابه القبائل التي الضمري بن غدرت أمي عمر وهو في طريقه راجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم التقى برجلين من بني عامر الذين غدروا به. فسألهم من أين الرجال قالوا نحن من بني عامر أخذهم بالحديث الجميل فأنسوا、إليه. هؤلاء الرجلين كان فسألهم إليه أخذهم أين بني من نحن من فأعنسهم عندهم عهد به أ ي ض ا عهد جوار من ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم لكن عمرو بن أ م ي ة ما يدري عن, عن هذا العهد فلما نام الرجلين رجلان قام عمرو بن اميه فقتلهما فقتل اثنين النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا أصحابه قال لهم ان ع م ر بن أ م ي ه قد قتل هذين الرجلين خطا ما كان يدري أ ن عندهما جوار وسندفع لكم ديتهما شوف الوفاء رغم أ ن ه م غدروا ب أ ص ح ا ب ه قتلوا أ ر ب ع ي ن واحد من أ ص ح ا ب ه لكن نحن لا نعامل الغدر بالغدر ليس هذا من ش ي م ة المسلمين نحن لا نغدر فالنبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يستعد لدفع ا ل د ي ة لهذين الرجلين هذه ا ل د ي ة لها ق ص ة سنذكرها بعد قليل بعد ف ت ر ة و ج ي ز ة من هذا الحادث من ف ا ج ا ة بيرمعونه وبيرمعونه مكانها معروف ترونه في ا ل خ ر ي ط ة أ ي ض ا بعدها جاء حادث آ خ ر يسمى حادث ماء الرجيع أ ي ض ا ترونه في ا ل خ ر ي ط ة ماء الرجيع أ ي ض ا له ق ص ة قبيلتين ع ب ل و ا ل ق ا ر ة كانتا عدوتين ل ل إ س ل ا م وتريدان أ ن تهجمان على ا ل م د ي ن ة لكنها ما كانت قبائل ك ب ي ر ة كانت قبائل ض ع ي ف ة لكن تكره ا ل إ س ل ا م فتريد أ ن تهجم على ا ل م د ي ن ة خ ا ص ة بعد هزيمه احد ا ل آ ن كل من متشجع يريد يهجم على ا ل م د ي ن ة طمعا أ ن ه المسلمين ضعاف بعد احد ف أ ر س ل و ا الى هذيل قالوا ت ع ي ن و ن ا على قتل المسلمين في ا ل م د ي ن ة نحن سيدنا خالد بن سفيان قتله المسلمون عندنا فنحن ما نهجم على المسلمين لكن إ ذ ا هجم عليكم المسلمون نحن نساعدكم ف ا ل آ ن عضل و ا ل ق ا ر ة ما يقدرون يهجمون على المسلمين لكن عندهم وعد من هذيل أ ن المسلمين إ ذ ا هجموا عليهم ستساعدهم هذيل ف أ ر ا د و ا أ ن يتحرشوا بالمسلمين حتى يجعل المسلمين يهجموا عليهم فيكون هذيل معهم ي ق ا ت ل و ن المسلمين فماذا فعلوا أ ر س ل و ا وفد من عندهم إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم تظاهر ا ل و ف د ب ا ل إ س ل ا م تظاهروا أ ن ه م مسلمين ويصليون ج ل س و ا مع المسلمين ويظهرون أنهم مسلمين أنهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو ترسل معنا رجال يعلمون قولنا الاسلام يمكن ل ونحن نعطيهم ا ل أ م ا ن ونحن نعطيهم الجوار فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إ س ل ا م عضو ل القاره و خ ا ص ة عنده ا ل أ م ا ن ف أ ر س ل س ت ة من أ ص ح ا ب ه كلهم من القراء أ ي ض ا ومن س ا د ة المسلمين فمن بين هؤلاء مرثد ل ي ر أ س ه م مرثد بن أ ب ي مرثد ومن بينهم عبد الله بن طارق وعاصم م بينهم ن بن ثابت اللي ذكرنا قصته في أ ح د اللي قتل اثنين من ح م ل ة اللواء في ي ومن أحد و م بينهم خبيب بن عدي رضي الله عنهم ج م ع ي ن وزيد بن ا ل د ف ن ة وسادس من الانصار س ت ة كل ه من م القراء لما راح الوقت لحقوهم وعندهم أ م ا ن من عضل و ا ل ق ا ر ة لما اقتربوا من قباء العضل و ا ل ق ا ر ة إ ل ى ف ج أ ة قباء العضل و ا ل ق ا ر ة تحيط بهم مائتين فارس هم س ت ة فقط فحاصروهم قالوا تسلموا قالوا أ ي ن العهد و أ ي ن ا ل أ م ا ن قالوا لا عهد لكم ولا أ م ا ن تسلموا ف ا ل ج م ا ع ة كانوا مسلحين فحملوا السلح ا قالوا ما نسلم فعضل و ا ل ق ا ر ة قالوا لهم نحن لا نريد منكم شيئا لكن عندنا أ س ر ة في م ك ة ن ر ي د أ ن نستبدلكم ب أ س ر ا ن ا في م ك ة نحن لن نقتلكم سلموا ونسلمكم بدل ا ل أ س ر ى الذين في م ك ة فهنا الجماعة تشاوروا فاختلفوا、اختلفوا. خبيب بن عدي وزيد بن ا ل د ف ن ة وعبد الله بن طارق قالوا ما نستطيع ان نقاتل م ئ ت ي ن ر ج ل فنستسلم أ ف ض ل ن س س ت لعلهم م أفضل ل ل ع ل قريش تراف بنا لو قاتلناهم الموت المحقق فاستسلم هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة أ م ا مرتد وعاصم و ا ل آ خ ر فرفضوا قالوا والله ما نستسلم لكافر فاستسلم ث ل ا ث ة بقي ث ل ا ث ة ا ل آ ن ب د أ القتال بين الجيش وبين هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة فقتل مرتد رضي الله عنه وقتل ا ل آ خ ر رضي الله عنه بقي عاصم فظل عاصم يقاتلهم فما استطاعوا أ ن يقتلوه كان شديد القتال ما استطاعوا أ ن يقتلوه اي واحد يقترب منا يضرب عاصم فعندئذ قالوا ما تستطيعون عليه إ ل ا أ ن تقتلوه من بعيد تقاتلوه تستطيعه ما تقاتلون رجل لرجل ف ب د أ و ا يضربونه من كل مكان بالنبال ف أ ص ا ب و ه بالنبال فقتلوه رضي الله عنه فهكذا قتلت ث ل ا ث ة ج ا ء و ا ا ل آ ن ليقطعوا ر أ س عاصم لماذا تذكرون في أ ح د أ ن ث ل ا ث ة نذرت قالت لما ر أ ت عاصم يقتل أ خ و ي ه ا حملت اللواء قالت من ي أ ت ي ن ي ب ر أ س عاصم أ ش ر ب في جمجمته الخمر و أ م ل ا ر أ س ه ذهلا فهم يعرفون عاصم ف ي ر ي د و ن ر أ س عاصم حتى ي أ خ ذ و ن الذهب فجاءوا ل ي أ خ ذ و ا ر أ س عاصم عاصم كان قد أ ق س م بالله وطول ه والله و ولا و في المدينة قال والله ما أمس مشركاً ولا يمس جلدي قال ما مشركا أمس مشرك وطول حياته بعد ذلك لم يلمس مشركا ولم يلمسه مشرك فلما ج ا ء و م ا ت ا ل آ ن ج ا ؤ ي ن ل ي أ خ ذ و ا ر أ س ه فالله سبحانه وتعالى بر بقسمه فلما جاءوا ي أ خ ذ و ا ر أ س ه جاءت, جاءت الدبابير النحل و أ خ ذ ت تدور حول العاصم ما استطاع الكفار يقتربوا من ع ا ص م بسبب النحل جند من جنود الله يحفظ ل ه ا هذا الرجل الصالح حاولوا فكانت النحل تضربهم من كل مكان وتحمي ج ث ة ع ا ص م فقالوا انتظروا حتى المساء ف إ ذ ا جاء المساء ذهبت الدبابير النحل ما يبقى بالليل لما ب د أ المساء يقترب بدأ المطر ينزل ثم سال المطر سيلا وسال السيل على ج ث ة عاصم فحمل السيل ج ث ة عاصم حاولوا يحقوها ما استطاعوا به الماء م س ا ف ة ط و ي ل ة ثم دفن في السيل دفنه الله عز وجل ما عرفوا اين دفن فيسمى عاصم دفين الله ويسمى دفين ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ ن الله دفنه فبر قسمه يقول عمر بن ا ل خ ط ا ر رضي الله عنه أ ب ر الله قسمه في حياته وبعد مماته ما فوفاه الله عز وجل بهذه ا ل ط ر ي ق ة الثلاثه الذين بقوا أ خ ذ و ا أ س ر ى إ ل ى م ك ة فعلا عشان يستبدلوهم ب ا ل أ س ر ى الذين في م ك ة في الطريق عبد الله بن طالق راجع نفسه قال هؤلاء مالهم أ م ا ن و إ ذ ا سلمونا سيقتلنا قريش إ ي ش ا ل ف ا ئ د ة فاستطاع أ ن يفلت من ا ل أ س ر و أ خ ذ سيف واحد من الكفار و ب د أ يقاتلهم ف أ خ ذ و ا يضربونه ب ا ل ح ج ا ر ة فقتلوه رضي الله عنه فمات في الطريق فبقي اثنين زيد بن الدثنه وخبيب بن ع ا د ي وصلوا إ ل ى م ك ة فعلا استبدلوهم ب أ س ر ا ه م الذين في م ك ة ثم أ و ل من أ خ ذ للقتل هو زيد بن الدثنه رضي الله عنه فكان ممن خرج لقتله أ ب و سفيان ف ي س أ ل ه أ ب و سفيان لما جهزوه للقتل قال يا زيد أ ت ح ب أ ن محمدا مكانك ا ل آ ن ما تتمنى أ ن محمد هو الذي يقتل و أ ن ت تنجو فقال والله والله ما أ ح ب ان محمدا ا ل محمد آ ن في مكانه تصيبه ش و ك ة و أ ن ا أ ق ت ل يعني أ ن ا مستعد أ ق ت ل ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم ش و ك ة وهو في مكانه فقال أ ب و سفيان والله ما ر أ ي ت أ ح د ا يحب أ ح د ا كحب أ ص ح ا ب محمد لمحمد أ ي حب هذا الذي في النفوس للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع ا ل د ي ة للاثنين الذين قتلهم عمرو بن أ م ي ة ا ل آ ن فاجعتين و ح د ة وراء الثانيه تصيب المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن يشرك في هذه الديه اليهود ل أ ن اليهود حلفاء و إ ذ ا وقعت م ش ك ل ة على المسلمين هم شركاء فيها أ ي ض ا ف أ ر ا د أ ن يشرك اليهود في هذه الديه فذهب إ ل ى بني النضير وكان معه أ ب و بكر وعمر و س ا د ة ا ل ص ح ا ب ة ذ ه و ا فالتقوا مع سادتهم فبنوا النضير هؤلاء قالوا حبا و ك ر ا م ا يا محمد نعينك على د ي ة الرجلين هؤلاء خ ا ص ة أ ن بني عامر حلفاء بني النضير فقالوا هؤلاء حلفانا ونحن أ و ل ى بالديه منه نساعدك فانتظرنا بس نجمع الأموال ونأتيك فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط في حصن بني النضير بني النضير ذ ه ب و اجتمعوا ا قالوا والله لن تجد و ا الرجل على مثل هذا الحال ج ا ي ا ل و ح د ة ما معها ل ا كم نفر ما معها سلاح ما معها ح ر ا س ة أ ح س ن ف ر ص ة لاغتيال محمد شوف الغدره بدل ما, ما تساعدون في الدنيا ا ل آ ن تفكروا في الاغتيال من يقتله منكم فتطوع واحد منهم اسمه ع م ر بن جحاش بن كعب قال أ ن ا أ ق ت ل ه ارميه بحجر هو جالس تحت الحائط أ ص ع د من فوق و أ ر م ي ه بحجر ف أ خ ذ حجر ط ا ح و ن ة وصعد يريد ينميه صلى ل ل ا ع ل ي ه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يخبره ب ع م ل ي ة ا ل م ؤ ا م ر ة هذه م ؤ ا م ر ة الاغتيال هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام من مكانه وراح الصحابه ما زالوا جالسين بكل هدوء ما اخبرهم من رايح قام ومشى فظنوا انه يريد ان يقضي ح ا ج ة وجلسوا ينتظرون ه اليهود ايضا ظنوا انه يريد ان يقضي ح ا ج ة ويرجع ل أ ن ه ترك أ ص ح ا ب ه فجلسوا ينتظرونه النبي صلى الله صلى عليه وسلم فورا توجه إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ ع ل ن الحرب على بني النضير تجهز المسلمون تجهز الجيش ا ل ص ح ا ب ة اللي كانوا ينتظرونه النبي ا صلى ل ل عليه وسلم في بني النضير ت أ خ ر عليهم خافوا قالوا لعله أ ص ا ب ه شيء داموا يدورون عليه ما لقوا فاتجهوا نحو ا ل م د ي ن ة ف إ ذ ا استعدادات ا ل م ع ر ك ة ه ي ش خير ق ا ل قتال ك ن ي النظير م ا ذ ا فعل م س ي و ل عنه من、عندهم. فقال أ خ ب ر ن ي جبريل أ ن ه م ي ر ي د و ن نغتياني فهنا سترى ا ل ص ح ا ب ة في ا ل س ع د ا ت و ت و ج ه و ا نحو النظر فوجئه النظر والجاي ل ا ي ش ج هم سكروا ح ص و ن هم بدو ا ا ل سادات ع د ل ل م ع ر ك ة بدل أ ا ح و ا ر ماذا ف ع ل ن ا قال تعرفوا ماذا فعلتم هم ع ا ر ف ن حاولوا ينكروا ن ط ب ع انهم ل كاذبين ب ي وحي السماء فهم اسقط في أ ي د ي ه م ارسل ك ف رسول أ النفاق ك ا ا ن يدعي إ س ل الى م أ ر س رسول ل إ الحصن فحدثهم قال لهم لا تسلموا لا ل تسلم اذا ب د أ القتال نحن نقاتله معكم و إ ذ ا أ خ ر ج ك م نحن نخرج معكم ما نبقى معه في ا ل م د ي ن ة فهنا تشجعوا بتشجيع عبد الله بن أ ب ي بن سلول ا ا ل م ن ف ق ف ع ز م و ا على القتال عزموا على القتال بدا الحصار ب د أ ت المناوشات و ب د أ و ا يضربون المسلمين بالنيبال فاضطر المسلمون الرجوع ت ر ا ج ع و أ خ ي م و ا بعيد عنهم حتى مكان ما تصيب النبال لابد من غير معظم مزارعهم كانت خارج دياعهم خارج حصونهم واليهود حب المال في نفوسهم عجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع النخيل نخيل اليهود فقام ا ل ص ح ا ب ة كل واحد معاه أ د ت الزرع ب د أ يقطعون النخيل ت ف ا ج أ اليهود إ ن مزارعهم ا ل آ ن ب د أ النخيل فيها يتساقط فانخلعت قلوبهم على ذهاب أ م و ا ل ه م المال أ ك ب ر شيء عندهم ف أ ر س ل و ا إ ل ى محمد قالوا أ ن ت تقول أ ن ك مصلح وصاحب رحم وتقطع ك ذ ا و ما بال ل ن خ ل فقال نقطعها كلها أ و تستسلمون صبروا استمروا التقطيع شافوا ان أ م و ا ل ه م راح تذهب إ ي ش ا ل ح ي ا ة بعد ا ل أ م و ا ل ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م فقالوا نستسلم بس بشرط أ ن تتركنا نخرج من المدينه ونحمل معنا كل ما نريد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن ما تحملون السلاح تخرجون بكل شيء كل ما تستطيعون أ ن تحملوا احملوا لكن ما, ما تاخذون ت ر ك و ن م ت أ السلاح المهم استقر أ م ر ب ن النضير على الجلاء بهذه ا ل ط ر ي ق ة فعندها هكذا بدون قتال ما حدث قتال فعندها استسلم ب ن النضير و ب د أ و ا يستعدون للجلاء جلاءهم كانوا ب ط ر ي ق ة ع ج ي ب ة أ و ل ا أ خ ذ و ا كل ما عندهم من الابل حملوها فكل واحد كان يحمل كل شيء يستطيع عليه حتى أ ن ه م بداوا يكسرون بيوتهم و ي أ خ ذ و ن البيبان ل أ ن ا ل أ ب و ا ب ا ل خ ش ب ي ة هذه غاليه لو يدروا شموا البيت شالوا بس ما يستطيعون ي أ خ ذ و ا البيوت ف أ خ ذ و ا ي أ خ ذ و ا ا ل أ ب و ا ب ف ب د أ و ا يهدمون بيوتهم و ي أ خ ذ و ن ا ل أ ب و ا ب ويحملونها على ا ل إ ب ن وحملوا كل شيء ص س ت ط ي ع و عليه ثم أ ن ه م لما أ ر استعدوا د و ا خلاص ا للجلاء لما س ت عندها د و ا للجلاء ع عملوها م ظ ا ه ر ة فجابوا واحده من المغنيات عندهم،, عندهم مغنيه صوتها جميل وصوتها عالي وجعلوها في ا ل م ق د م ة و ب ع د ت تضرب ا ل د ا ف وتغني والكل يغني وراءها هكذا أنه احنا خارجين بكل عزة يظهرون العزة لأنفسهم وخرجت ن ا المظاهره ة ك ذ ا بالغناء ي غ ن وهم ن خارجين من ا ل م د ي ن ة من سادتهم سلام بن أ ب ي ح ق ي ق وسلام م م مشكم بن س ل بن مشكم وحيي بن أ خ ط ب م ج م و ع ة من ساده ب ل ي النضير وتوجهوا نحو خيبر هؤلاء أ ش ر ف أ ش ر ا ف اليهود أ ج ل و ا ا ل آ ن من ا ل م د ي ن ة فلما وصلوا إ ل ى خيبر دانت لهم خيبر ص ا ر و هم حكام خيبر فهؤلاء ا ل ث ل ا ث ة لما أ ج ل و ا بهذه ا ل ط ر ي ق ة هم الذين حزبوا ا ل أ ح ز ا ب لما نقول الخندق من الذي ح ر ت ا ل أ ح ز ا ب هؤلاء حي ابن أ خ ط ب و ج م ا ع ة هؤلاء الذين أ ج ل و ا من ديارهم من بني النضير فكانت ع ز ة ع ظ ي م ة للمسلمين ا ل آ ن أ خ ذ ت ا ل أ م و ا ل بدون قتال وهذا الذي يسمى الفيء الفيء هو أ خ ذ ا ل أ م و ا ل بدون قتال الغنائم هي أ خ ذ ا ل أ م و ا ل بالقتال ا ل أ م ث ا ل أ خ ذ ا ل أ م و ا ل بالقتال أ م ا الفيء ف أ خ ذ ا ل أ م و ا ل بدون قتال وهذه أ و ل م ر ة تحدث بهذه الطريقه فما ا ح ك م في هذا الفيء الغنائم حكمها واعلموا أ ن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول والاخر والاربعه اخماس توزع على المقاتلين أ م ا الفيء ما في قتال فكيف يوزع فجاء ا ل أ م ر أ ن الفيء لله والرسول الرسول ي ص ر ف فيه لا يوزع على المقاتلين ل أ ن ه م لم يقاتلوا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بتوزيع هذه الغنائم على المهاجرين ل أ ن كانوا في فقر تركوا ديارهم تركوا أ م و ا ل ه م ما عندهم شيء ف أ م ر بتوزيعها على المهاجرين فوزع الفي على المهاجرين في هذا الحادث حادث بني ا ل ن ظ ي ر نزلت س و ر ة الحشر فلن تفهم س و ر ة الحشر إ ل ا إ ذ ا عرفت قصه عز وجل س بني ح لله بعد بالله بعد بسم أعوذ الله ل م م لله النضير س م وما ا ا ا في ل وهو ا ل ع ز ز والحكيم هو الذي هو أ خ ج الذين كفروا من أ ه ل الكتاب من ديارهم ل أ و ل الحشر ما ظننتم أ ن يخرجوا كيف يخرجون محصنين في ح ص و ل ه م عندهم المياه وعندهم الزروع ما أ ح د كان يظن أ ن ه م ي س ت س ل م و ن ما ظننتم أ ن يخرجوا وظنوا أ ن ه م مانعتهم ح ص و ل ه م من الله ف أ ت ا ه م الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم ب أ ي د ي ه م لما جلوا ك س ر و ن البيوت حتى ي أ خ ذ و ا الابواب يخربون بيوتهم ب أ ي د ي ه م و أ ي د ي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا يعني لو لم يكن هذا الجلاء لقتلوا ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب النار ذلك ب أ ن ه م شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ف إ ن الله شديد العقاب ما قطعتم من ل ي ن ة النخل الكبير والصغير الصغير يسمى ا ل ل ي ن ة النخل الصغير يسمى ل ي ن ة ما قطعتم من ل ي ن ة أ و تركتموها ق ا ئ م ة على أ ص و ل ه ا ف ب إ ذ ن الله وليخزي الفاسقين وما أ ف ا ء الله على رسوله منهم فما أ و ج ف ت م عليه من خيل ولا ركاب ما هو أ ن ت م بخيولكم و ب ن ذ ل ك م هجمتم عليهم و أ خ ذ ت م ذلك هذا نصر من الله ليس فيه كتاب منكم أ ن ت م أ ي ه ا المؤمنون و لكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما عفا ء الله على رسوله من أ ه ل القرى حكم الفيل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون يعني المال د و ل دولة بين ا ل أ غ ن ي ا ء منكم وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إ ن الله ش د ي د العقاب للفقراء المهاجرين هذا الفيء أمر الله سبحانه المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فضلا من الله ورضوانا الله ورسوله الذين الفيء وتعالى للفقراء أخرجوا فضلا ورضوانا يعطى يبتغون وينصرون أمر أن من من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 فنفهم س و ر ة الحشر ب ف ه م غ ز و ة بني ا ل ن ظ ي ر بعد هذه ا ل غ ز و ة حدثت غ ز و ة أ خ ر ى هي غ ز و ة ذات الرقاع في جمادها ل أ و ل س ن ة أ ر ب ع ة ه ج ر ي ة ذلك أ ن غطاطان أ ي ض ا ب د أ ت تستعد لغزو ا ل م د ي ن ة كل هذه نتائج احد هذه ا ل آ ث ا ر كلها لاحد كلهم بداوا يطمعون في غ ز و المسلمين فغطفان ق ب ي ل ة من أ ض خ م القبائل في نجد ب د أ ت تطمع في غزو المسلمين في ا ل م د ي ن ة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته ا ل أ خ ب ا ر جهز جيشا كبيرا وهجم بنفسه على غطفان هجم بنفسه على غطفان على وفعلا وصل إ ل ى غطفان و إ ذ غطفان مجمع الجموع حائله جيش ضخم جدا أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف جيش المسلمين فاصطف الجيشان وكلا الجيشين خائف أ ن يهجم على ا ل آ خ ر هؤلاء خائفين من المسلمين لشجاعتهم والمسلمين خائفين من هؤلاء لكثرتهم أ ع د ا د ه ا ئ ل ة جدا وظل ا ل أ م ر أ ي ا م ما فيهم أ ح د يهجم على ا ل آ خ ر الواحد ينتظر ا ل آ خ ر يهجم في هذه ا ل ف ت ر ة قالت غ ط ف ا ن كان المسلمين إ ذ ا حان وقت ا ل ص ل ا ة يصلون فقالوا ما تجدونهم أ ح س ن من وقت ا ل ص ل ا ة نهجم عليهم وهم يصلون وفعلا استعدت خ ط ف ا ن أ ن تهجم لما ت ب د أ ا ل ص ل ا ة ا ل ت ا ل ي ة عندها نزلت ا ل آ ي ا ت ب ص ل ا ة الخوف و ب د أ المسلمون يصلون ب ط ر ي ق ة ص ل ا ة الخوف ناس يصلون وناس يحرسون ثم ي أ ت و ن للذين يحرسون ويكون ا ل ص ل ا ة مع النبي صلى الله عليه وسلم ف أ س ق ط في يد غطفان قالوا نحن ا كنا نريد أ ن ن غ ا ف ل ه م ا ل آ ن مسلحين في صلاتهم وفي ناس يحرسون غيروا ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل ل ح ظ ة ف ص ل ا ة الخوف نزلت في هذا الموطن واستمر ا ل أ م ر أ ي ا م ثم بعث الله الرعب في قلوب غطفان ففروا هربوا أ ق ا م النبي صلى الله عليه وسلم في ديار غطفان ع د ة أ ي ا م ثم رجع في الطريق في عودته حدث حادث صغير وذلك أ ن واحد من غ ط ف ا ن و ا ح د م ن اقسم ن أ أ ن ه ما يرجع عن المسلمين حتى يصيب فيهم دم حتى يجرح واحد منهم أ و يقتل واحد منهم فالجيش ماشي وهذا يلحق الجيش ما من ت ب ه ي ن رجل واحد ماشي ما يخوف جيش ماشي لما خيم الجيش انه ل ب ي صلى ل ل ا ع ل ي ه و سلم قال من يحرس ن الليله فتطوع اثنين من الصحابه عباد بن بشر وعمار بن ياسر فوق تل لان المسلمين المعسكرين هؤلاء فوق تل حتى يستطيعون أ ن يروا أ ي واحد جاي من أ ي مكان عمار بن ياسر استلقى يرتاح عباد بن بشر وقف يصلي يصلي ويراقب يعني وهو في صلاته ينظر حتى م ا يغدر أ ح د المسلمين لكن في ظلام بعدين يعني ما في أ ي حركه م ا في أ ي صوت فظل يصلي اقترب ذلك الكافر فشاف هذا اللي واقف قال هذا عين القوم هذا ح ا ر س ه ف ا ق ت ر ب حتى صار على م س ا ف ة رمي ن ب ل ف أ خ ذ النبل وضرب عباد فجاء السهم في كتف عباد وهو يصلي فعقاد ما أ ح ب يقطع صلاته فنزع السهم ورماه وكمل صلاته هذا الرجل استغرب م ا معقول ما、أصبته. ما أمره أصبته ي خ ط ئ ف أ خ ذ سهم ثان ي ورماه فنزع ل في كتفة مرة أخرى. فنزع السهم فرماه بدأ ا ل ك ن يريد ان يكمل ا ل س و ر ة ا ل ل ي قاعد يقراها ما هم الرثال فهنا خاف عباد ان يقتل, خاف أن يقتل ويكون المسلمين بدون ح ر ا س ة فعندها نزل كمل ص ل ا ة ر ك ع وسجد وايقظ عمار فشاخ الدم ينزل منه قال مالك قال ضربوني فشاف ع د ة جروح قال مالك لم تيقظني من اول ما اصابك قال كنت في س و ر ة ما احببت ان اقطعها ولولا اني خشيت ان يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذى بسببي ما قطعت صلاتي حرصهم على ا ل ص ل ا ة وعلى ان يكمل سوره ا ل ق ر آ ن هذا الرجل لما شاف أ ن ه هؤلاء حتى النبال ما تؤثر فيهم رجع ح ر ب لكن هكذا سبحان الله لما يستقر ا ل إ ي م ا ن في النفس ويحرص ا ل إ ن س ا ن على أ ن يعطي لهذا ا ل ق ر آ ن حقه يملا القلب فيشغله حتى عن نفسه فكانت هذه غ ز و ة ذات الرقاه سميت ذات الرقاه ل أ س ب ا ب ك ث ي ر ة م خ ت ل ف ة ذكرها العلماء لكن أ ش ه ر ه ا أ ن ه م كانوا ما يعني كانوا فقراء فما كان عندهم أ ح ذ ي ه فكانوا ي أ خ ذ و ن الخرق يسمونها رقاع ويربطون بها ارجلهم فكانوا يسيرون بهذه ا ل ط ر ي ق ة فسميت غ ز و ة ذات الرقاه ل أ ن هذه كانت أ ح ذ ي ت ه م في هذه ا ل غ ز و ة هذه ا ل غ ز و ة كانت في جماده ا ل أ و ل من س ن ة سنة ا ل ر ا ب ع ة ل ل ه ج ر ة في ر ب ي ع ه اول من هذه ا ل س ن ة نفسها حدثت غ ز و ة د و م ة الجندل قبائل د و م ة الجندل أ ي ض ا استعدت للغزو أ ي ض ا لغزو ا ل م د ي ن ة استعدت للغزو تريد أ ن تغزو ا ل م د ي ن ة و ب د أ ت تعد ا ل ع د ة لهذا ا ل أ م ر وهي في مكان بعيد شوفوا في الشمال في أ ق ص ى الشمال هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداداتهم فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بنفسه بالف رجل ب ق ي ا د ة أ ل ف رجل راكب وراجل وتوجهوا نحو, نحو قبائل د و م ة الجندل في كما ذكرنا في ربيع اول من ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة ل ل ه ج ر ة ولما وصل هناك سمعت به القبائل فملئت قلوبها بالرعب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب م س ي ر ة شهر فرت هذه القبائل أ و ل ما سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث قتال وكانت هذه غ ز و ة د و ة الجندل س ت ط ا ع النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يغنم فيها المواشي التي تركوها من و ر ا ء ه غنم فيها المواشي ورجع في شعبان من هذه ا ل س ن ة نفسها من ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة ل ل ه ج ر ة خرج النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا ب أ ل ف راكب وراجل متجه نحو بدر متجه نحو بدر ل أ ن ه لما انتهت غ ز و ة احد بدون انتصار واضح للكفار ابو سفيان ارسل ر س ا ل ة الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموعد بيننا وبينك في العام القادم في بدر فتواعدوا ان يلتقي المسلمون والكفار في بدر في غ ز و ة سميت غ ز و ة بدر ا ل ا خ ر ة فهذه ا ل غ ز و ة ا ل م ش ه و ر ة بهذا الاسم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف راكب وراجل أ ب و سفيان س ط ا ع ان يجهل ثلاثه ل ا ف مره أ خ ر ى وتوجه نحو بدر ا ل آ خ ر ه لكنه كان خائف خ ا ص ة بعد ا ل أ خ ب ا ر ا ل م ت ت ا ل ي ة كيف النبي صلى الله صلى عليه وسلم فعل هذه ا ل أ ف ا ع ي ل بهذه القبائل فكان خائف ما مشى م س ا ف ة ب س ي ط ة حتى قال ان العام هذا حر وقيض وليس فيه طعام وليس فيه ثمار فرجعوا فنرجع في ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة أ ونرجع في وقت لاحق هذا الوقت غير مناسب للقتال فبعد مشى ا م م س ا ف ة ب س ي ط ة رجعت ولم تذهب للموعد النبي صلى الله عليه وسلم أ ك م ل ط ر ي ق ة وقام في بدر أقام النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بدر في ث ل ا ث ة أ ي ا م وهو يجلس عند ماء بدر ينتظر قدوم قريش حتى جاءته القبائل, جاءت القبائل هنا أ ب و سفيان لما ب د ف ك ر يتراجع ما أ ح ب أ ن الناس ت ع ي ر ا بهذا الرجوع ف أ ر س ل نعيم بن مسعود من أ ه ل مكه وكان على ك ف ر حتى ذلك الوقت أ ر س ل نعيم بن مسعود يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال له يقول ل انه قد جمع لك الجموع جمع لك ثلاث آ ل ا ف جمع لك جيش و ع د ة وعتاد وكذا فقال الان بالانتظار انا انتظر فمع ذلك ما جاء أ ب و سفيان ما نفع كل هذا ما نفع فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ع د ة أ ي ا م حتى سمعت العرب بالخبر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الموعد و أ ب و سفيان لم ي أ ت ي ط ر ي ش لم ت أ ت ي فكانت العزه ل ل إ س ل ا م في ذلك الموطن ما حدث شيء سوى حادث صغير أ ن ه واحد من القبائل التي في ذلك الموطن قبائل بني ضمره قائدهم اسمه مخشي بن ع م ر الضمري ذكرنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهده في م ر ة س ا ب ق ة بينه وبينهم للنبي صلى الله عليه وسلم عهد ل ي وسلم فهذا معترض على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى بدر وبقاء هذه ا ل م د ة في بدر هو سيد قبائل بدر فجاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ب أ س ل و ب وقح ب أ س ل و ب غير مؤدب فقال يا محمد أ ج ئ ت للقاء قريش على مائنا ك أ ن ه يعني أ ن ت من حتى ت أ ت ي في هذا المكان وبدون إ ذ ن ي ولك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم و إ ن شئت رددنا عليك جوارك وعهدك وقاتلناك فهنا خاف قال يا محمد ليس لي ح ا ج ة ليس لي ح ا ج ة برد العهد بيني وبينك أ ن ا على العهد هذه ع ز ة ا ل إ س ل ا م كيف ظهرت فخاف الناس هذا كله كان مقدمات ل غ ز و ة عظمى هي غ ز و ة الخندق غزوه ا ل ح ن د ق